كرهت عيش النفاق كرهت عيش الدجل كرهت عيش النفاق كرهت عيش الدجل كرهت عيش السهول، كرهت, كرهت عيش السهول، أريد عيش الجبل. كرهت عيش النفاق، كرهت عيش الدجل، كرهت عيش السهول، أريد عيش الجبل. أماه قلبي ضعيف، الدنيا صارت ملل. أماه أرجو جهاداً لا الأمل. أماه لا تعذليني ماذا يفيد العذل أماه لا تمنعيني بالدمع أو بالقبل أماه هيا تركيني قد حان وقت العمل أما هو كفي ملاما فالخطب حقا جلل الإخوان نال أمي كفانا كسل, كسل أما هو لست عصيا كلا ولا بي خبل لن استحي لجبانا أبكي وأرث الطلل بالدمع نهوي جميعا بالسيف نبني الدول تفرق من وفاتي لكل نفس أجل أماه أمي خناسا والمنجبات الأول كرهت عيش النفاق كرهت عيش الدجل كرهت عيش السهول أريد عيش الجبل لتفرقي من وفاتي لكل نفس أجل أماه أمي خناسا والمنجبات الأول أمه أم خناسا والمنجبات الأول. أمه أم خناسا والمنجبات الأول. أمه أمي والمنجبات الأول. ما هو أمي خناسا والمنجبات الأول والمنجبات الأولي